بكم آية تصلي كل يوم في التراويح أو في القيام بروحك أنت كم آية تقرأ في الصلاة؟ اسمع هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في ليلة بس عشر آيات كتب له قنطار من الأجر والقنطار خير من الدنيا وما فيها أخذ الحديث الثاني من قام بعشر آيات يعني تخيل بس وتقرأ الفاتحة وراها عشر آيات من أي صورة لم يكتب من الغافلين الله ما يكتبك عنده فلان غافل لا أبدا هذا قاعد يصلي بعشر آيات معنا شي بسيط ومن قام بمئة آية كتب من القانتين أنت عند الله اسمك القانت فلان الفلاني ومن قام بألف آية كتب من المقدرين اختار لك الاسم اللي تبي عند الله سبحانه وتعالى واشتغل عليه والله سبحانه وتعالى يحبك